والإخوة والأخوات يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من واسال وأسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها زادا لنا وزيادة في إيماننا وثباتا على ديننا وتقن يقره الله تعالى في قلوبنا بعض المواضيع ينبغي أن يكررها الإنسان كل فترة مثلا خطيب الجمعة هناك بعض المواضيع عنده ينبغي أن يعيدها كل فترة لكن بأسلوب جديد الكلام مثلا عن بر الوالدين لا ينبغي لخطيب الجمعة إذا قلت له لماذا لا تخطب عن بر الوالدين فيقول لك خطبت عن هذا الموضوع قبل ثمان سنوات مثلا ولا أريد أن أكرره نقول لا هذا الموضوع يحتاج إلى تكرار عند الناس لكثرة التقصير فيه ما نقول لك أخطب كل جمعة لكن في خلال السنة أخطب خطبة واحدة عن هذا الموضوع لكن إيتي بكلام جديد وقصص جديدة وامثله جديدة كذلك الكلام مثلا عن غض البصر لا يكفي لخطيب الجمعة أن يقول "القيت عنها خطبه قبل مثلا تسع سنوات أو ثماني سنوات ولا أريد أن أكرر على الناس نقول هذا من المواضيع المهمة التي ينبغي أن تكرر وهناك مواضيع ليست مهمة لو ما كررها الإنسان فليس هناك مشكلة الكلام عن الدعوه إلى الله وصفات الإنسان الذي يدعو إلى الله وأننا كلنا نعتبر دعاه إلى الله تعالى أنت عندما تمر بي العامل الذي يكنس الشارع وهو غير مسلم أو ربما مسلم وأنت متوجه إلى المسجد ثم تسلم عليه وتبتسم أنت في الحقيقة داعية إلى الله كأنك لا تعال احضر معنا إلى الصلاة وأنت عندما تمر ربما بعمال يعملون في بناء أو في غيره والمؤذن يؤذن فلما تقول السلام عليكم يا جماعة الحقوا الصلاه جزاكم الله خير أنت في الحقيقة داعية إلى الله أنت عندما ترسل إلى صاحبك في يوم الجمعة مثلاً تقول لا تنسى استثمار آخر ساعة من يوم الجمعة بالدعاء أنت في الحقيقة داعية إلى الله ليس شرطاً أن يكون الداعية إلى الله شخص يصعد على منبر أو يجلس على كرسي في مسجد أو شخص متخرج من كلية شريعه أو متخرج من كلية الدعوة أو من غيرها كل من وجه غيره دعاه الى الخير أعطاه كلمة أعطاه نصيحة فهو في الحقيقه يعتبر من الدعاه إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اليوم سأذكر لكم أمثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دعوته للناس، كيفية تعامله فيما يتعلق بالدعوة. سأحاول أن هذه الأمثلة لا تكون من الامثله المشهورة. فأحاول أن تكون من الأمثلة التي قد تكون جديدة عند بعضنا حتى يحصل فيها نوع من الاستفاده الجديدة عندما نتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام كان يستثمر أي موطن لأجل أن ينصح الناس أن يوجههم مضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق يقول البراء بن عازب كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق يمشي ذاهب إلى مشوار معين فرأى في اثناء الطريق عليه الصلاة والسلام رأى قوما مجتمعين فسأل أصحابه قال على ما اجتمع هؤلاء قالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرونه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم دام في مجموعة من الناس هذا معناه أن النصيحة لهم تكون أبلغ من أن أنصح كل واحد لوحده دعني أعطيهم كلمة عامة يستفيد منها مجموعة يقول براء فمال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مضى إليهم مسرعا حتى انتهى إلى القبر يقول ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت السرى من دموع بكى حتى تخللت دموعه لحيته الشريف عليه الصلاة ثم تساقطت على التراب ثم أقبل إلينا وقال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا يا هذا اليوم فأعدوا. هذه موعظه لقوم مجتمعين عند قبر لو قال هذا الكلام وهو في المسجد ربما لا يكون تأثيره مثل لما يكون أمام هؤلاء الناس وهم عند هذا القبر يحفرونه مضى عليه صلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة؟ وقد جعلت له قريش من أمسك به له مئة ناقة ومن أمسك بصاحبه أبي بكر له مئة ناقة المئة ناقة اليوم تعتبر ثروه كبيرة فما بالك بها في عصرهم الناقة في عصرهم هي التي يستقون عليها الماء يستخرجون بها الماء من البئر وهي التي يحتطبون عليها يذهب يجمع الحطب عليها وهي التي يأكلونها إذا جاعوا وهي التي يسافرون عليها وهي التي يدفعونها في الديات عندما يفع القتل وهي التي يدفعونها في المهر فالناقة بالنسبة إليهم هي رأس المال ولذلك حتى الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناقة دائما كمثال على المال الطيب فيقول مثلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من النوق الحمراء التي لها قدر عند أصحابه وقال عليه السرعة والسلام لأن يمضي أحدكم من المسجد فيصلي ركعتين خيرا له من ناقتين كمواوين لاحظ الأمثلة دائما بالناقة لأنها قدر عند العرب فقالت قريش اللي يقبض على هذا الرجل له مئة ناقة اليوم المئة ناقة إذا بيعت الناقة اليوم مثلا بفرضا ب ثلاثة آلاف ريال. مثلا أفرض أنها ناقة عادية للأكل غالباً يكون سعرها ثلاثة آلاف أو قريباً منها معناه أن ثلاثمائة ألف ريال هذا مبلغ كبير اليوم فما بالك به في عصرهم والناقة في عصرهم لها شأن فمن قبض على النبي عليه الصلاة والسلام له مئة ناقة ومن قبض على بي بكر فله مئة ناقة فخرج عليه الصلاة والسلام وهو بهذه المشاعد وأن قوماً يلحقونه من ورائه وربما جعلوا له رصدا ومع ذلك الدعوة إلى الله تعالى تشغل باله فرأى عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق رجلا في الصحراء يرعى غنما فأقبل إليه قال ما اسمك؟ قال أنا بريدة بن الحصين وبريدة صار بعد ذلك صحابيا نقرأ اسمه في الأحاديث كما ذكر عن أبي هريره رضي الله عنه تقرا عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه يفقال انا بريده بن الحصيب قال هل لك في الاسلام قال ما الاسلام وجعل عليه نفسه عليه الصلاه والسلام او تناسى من يطلبونه ومن يرصدونه ما دام في مجال دعوي إن, ان خلني استثمره قال هل لك في الاسلام قال وما الاسلام فجعل يعلمه الاسلام ان تعبد الله وحده ولا شريك له ان تقيم الصلاه ان تفعل كذا وكذا فامن الرجل وذهب إلى قومه مباشرة قومه اصلا اعراب في الصحراء والنبي عليه الصلاه والسلام يمشي وحدث قومه بما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم ثلاثون رجلا ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه العشاء هذه الهمه التي كانت عنده عليه الصلاه والسلام هي التي ينبغي علينا اليوم أن تكون في قلوبنا أن نحب الخير للآخرين تحب الهدايه له حتى إذا رأيت عاطيا لا تتمنى له أن ينزل به غضب أو يخسف الله به الأرض تمنى أن يقذف الله في قلبه الهدايه جلس معروف الكرخي هو من العلماء والعباد جلس يوما على شاطئ شاطئ فمع بعض أصحابه فمر بهم مركب فيه شباب يرقصون ويغنون وبعضهم سكارى، فقال له أصحابه يا شيخ ادعو الله عليهم يعني ادعو عليهم وهم في هذا البحر يسكرون ويغنون ويرقصون وهم بدل ما يلجاون إلى الله أن ينجيهم بسفينتهم يفعلون ذلك ادعو الله عليهم قال فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فتب عليهم وفرحهم في الآخرة ما أجمل هذا اللهم كما فرحتهم في الدنيا يا رب وفقهم للتوبة حتى يفرحوا في الآخرة فقال له أصحابه ما هذا الدعاء قال أيها أحب إليكم أن تغرق بهم سفينتهم وهم على حالهم هذا أم أن يفتح الله على قلوبهم فترونهم في المتاجد معكم قالوا والله نفرح لو رأيناهم في المساجد قال فأنا دعوت لهم بهذا هذا المنهج هو الذي نريد أن نسير عليه اليوم إذا رأيت مقصرا أو عاصيا لا يقع في قلبك الرغبة في أن ينزل الله تعالى به قاطفه أو أن ينزل الله تعالى به عذابا بل اجعل الرغبة في قلبك أن يقذف الله تعالى في قلبه الهداية لتراه يزاحمك على الطف الأول في المسجد كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم الرفق في التعامل مع الناس ما كان يكبر الأخطاء كان يبحث للناس عن أعذار كان يبحث للناس عن أعذار ماعز رضي الله تعالى عنه قصته مشهورة وكان قد خلى بجارية لأحدهم ووقع عليها بالفاحشة جارية ترعى الغنم ولحقها ووقع عليها بالفاحش والرجل محصن ثم وقع في قلبه أنه يريد أن يتوب فمضى إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر أنا وقعت في كذا وكذا أذهب أسلم نفسي للنبي عليه الصلاة والسلام وأقم علي الحد يا رسول الله ارجموني فقال له أبو بكر بل تب بينكم بين الله لا تسلم نفسك ورشيك تب واستغفر ولا تذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره فما طابت نفسه بهذا. جلس وقتا، ثم ذهب إلى أبي بكر، إلى إلى عمر. قال يا عمر، إني قد وقعت في كذا وكذا. أنا غير غير مرتاح. أذهب أسلم نفسي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له عمر بل تب بينك وبين الله. تب. لا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبر غيره. تب خلاص. انتهى الأمر. ما دام الله ستر عليك ستر نفسك. فجلس إليه أحد أصحابه اسمه هذ اسمه فحدثه ماعز بما فعل فقال له هزال لا اذهب وسلم نفسك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يوزر الله فيك آيات تفضحك قال لكني أنا تبت بيني وبين الله قال لا اذهب وسلم نفسك فلم يزل به هزال لم يزل يكسر عليه الكلام ويعيد ويكرر عليه حتى مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وهزال معه هزال معه وقال يا رسول الله زنيت فطهرني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفرح مثل هذه المواقف يتمنى التوب بينك وبين الله خلاص باب باب التوبة واسع ورحمة الله واسعة توب بينك وبين الله انتهينا وهزال بجانبه كالشاهد فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شغل بآخرين يعني لعله أن يذهب فجاء من الناحية الأخرى. يا رسول الله انا كذا زنيت فطهرني فأعرض عنه المرة الثانية كأنه يقول خلاص روح فجاء من الطرف الآخر يا رسول الله زنيت فطهرني فبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مخارج له هذا معناه جماعه الرحمة بالمخطئين الرحمة بالمذنبين إذا كان قد ابتلي الشخص ببلاء فشرب خمرا أو وقع في فاحشة أو تعاطى مخدرا أو ربما فعل شيئا من عقوق أو نحوه لا تفرح أنت باعترافه وتقول تعال يلا نطبق عليك الحد ونفعل ونفعل كلما تاب وصلح أمره مع الله فهو أخير والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض مرارا والرجل مصر حتى بحث عليه الصلاه والسلام عن مخرج آخر فقال لأصحابه أبيه جنون قالوا ما علمنا عليه جنونا نعرف هذا ما عدد الحرام حرام رجل من, من أصحابنا ما نعلم أن عنده جنون مشكلة في العقل ما نعلم طيب مدام هذا المخرج أيضا ما صلح بحث عن مخرج آخر فقال لعله شرب خمرا صح وغير مجنون لكن يمكن اليوم فتران شرب خمرا ربما استنكهوه تاكدوا فقام بعضهم إليه يشمه قال يا ما في ريح خمر قال عليه الصلاه والسلام له ويحك اتدري ما الزنا قال اتيت من امراه حراما كما ياتي الرجل من امراه حلالا قال وما تريد من ذلك قال أريد أن تطهرني فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هزال الذي جاء به وقال يا هزال شوف الكلمه التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم متضايق من مجيئه ضرب عليه الصلاه والسلام على ركبته شفت الإنسان لما يخضب من شيء ويود انه لم يقع تلقه يضرب على فخذه فضرب صلى الله عليه وسلم على ركبته ثم ضرب على ركبته قال يا هزال لو سترته بتوبك لكان خيرا لك لو أنك لما رأيت يفعل الفاحشه رميت توبك عليه تسترة والله خيرا لك من أنك تاتي به ليعترف انظر إلى باب التوبة كيف يتسع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال بيض الله وجهك وجزاك الله خير أنك يعني قبضت عليه وجئت به لا يقول لي درجة أنك لو رأيت على الفاحشة لو, لو, لو خلعت توبك ورميت عليه ستره لكان خيرا لك يضرب على ركبته ويقول يا هزال لو سترته بتوبك لكان خيرا لك لكن خلاص الرجل اعترف ثم أمر به صلى الله عليه وسلم أن يرجم حد الشرع ما يستطيع أن يعطله فلما بدأ يرجم ورأى حر الحصى قام يعدو ليهرب فأدركه بعضهم ورماه حتى معه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لاحظ حتى ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ما حضر فلما علم عليه الصلاة والسلام أن بعضهم أدركه ورجمه حتى مات قال لو تركته لكان خيرا لك رجل يمكن ندم يمكن سحب اعترافه خلاص اتركه هذا الباب باب سعة الرحمة للناس وفتح باب الرجاء أمامهم هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس دائما ولا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى اخطا ثم بدأ يعترف ويتوب وأنا أخطأت وأستغفر ما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا الآن, تخطأ الآن تتوب الآن لا يقول رحمة الله واسعة وفضل الله واسع ويفتح أمامه أبواب الرحمة وكان يحذر من, من أن يقنط الإنسان الناس من رحمة الله تعالى لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وتعلمون ان فتح مكة كان امرا مفاجئا على قريش قريش ما توقعوه اصلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة أو السادسة مضى عليه الصلاة والسلام ليعتمر مع أصحابه فردته قريش ونزل في الحديبية نزل اياما قريبا من عشرين يوما حتى كتب بينه وبينهم الصلح واتفق مع قريش ان عشر سنوات يا قريش بيننا وبينكم صلح ما في حرب أنا أدعو الناس أرسل أصحابي للدعوة وأنتم تخرجون في التجارة كما تريدون لا نقطع عليكم طريق ولا تقطعون علينا طريق اتفقنا اتفقنا وكان هناك قبائل حول مكة قبيلة بكر قبيلة خزاعة من القبائل الملاصقة لمكة هؤلاء لا بد أن يحدد موقفهم لأنهم أيضا عندهم تجارة وذهاب ومجيء. هل نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا مع قريش فخيروه قالوا يا قبائل يا بكر يا خزاعة من تختارون فقالت خزاعة نحن نختار محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم وكانت خزاعة بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين لكن قلوبهم مع المسلمين وقالت بكر نحن مع قريش صار الحرب التي بين خزاعة وبكر توقفت أيضا عشر سنوات، وأنتم يا خزاعة في وجه المسلمين إن أصابكم شيء معناها الاصابه على المسلمين، وأنتم يا بكر مع قريش، ومضى قريبا من سنتين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوفود وأرسل الدعاة وقريش بدأ ترسل التجارة اشتغلت التجارة رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى إلى اليمن. رجعت فيهم الحياة وفي ليلة من الليالي أرادت بكر أن تهجم على خزاعه وتنتقم من ثارات كانت قبل هذا الصلح لكن بكر ما عندهم سلاح ولا عندهم عدد فمضت بكر حتى أقبلوا إلى قريش قالوا يا قريش نحن نريدكم أن تمدون بسلاح ورجال قال القريش ما نستطيع نحن بيننا وبين الرجل عهد فقالوا بل أمدون قالوا بيننا وبينها عهد ما نقدر فلم تزل بكر بقريش حتى أقنعوا قريشا أن يعطوهم سلاحا ويعطوهم رجالا ملثمين ويكون الهجوم في الليل وظنوا أن هذا خلاص إن خزاعة ما تدري من اللي هجم في الليل وناس ملثمون يمكن يكون الناس من ثقيف ولا من قبائل أخرى ما يدري فأقبرت فعلا بكر وهجمت على في الليل ومعهم ناس من قريش وقتلوا منهم مقتلة فقفز رجل منهم اسمه عمرو بن سالم وركب بعيره وذهب مباشرة إلى المدينة وضرب البعير حتى يريد يصل بسرعة قدر المستطاع طبعا المسافة بين مكة والمدينة فوق 400 كيلو اليوم بالسيارة 3 أو 4 ساعات فكان بالبعير يحتاج ربما إلى يوم او, أو يوم نص حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل متغير الوجه ما نزل ما ارتاح ما عنده وقت لهذا واذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه جاء والرجل واضح عليه السحوب والتعب قال يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلده بيننا وبينك حلف قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا إن قريشا اخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذلوا واقل عددا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالسيل يجري مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا ان قريشا اخلفوك الموعد هم صبحون في الوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا وقام النبي عليه الصلاه والسلام قال نصرت يا عم بن سالم بس هالكلمه وقام من مجلسه ودخل بيته وقال للصحابه تجهزوا لقتال قالوا وين يا رسول الله فلم يحذرهم ربما للشام ربما لأي منطقة أخرى ما أخبر ربما كيبر ما بعد فتحت ما تدرون فلم يخبر بذلك حتى أبا بكر وعمر ما يدرون تخيل حتى دخل أبو بكر يسأل عائشه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا تتوقعين وين يذهب قالت والله ما ادري السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يخبر أحدا لا يريد أن تتجاهل قريش ويقع قتال. يريد يأتي ويطهر الكعبة من الأصنام ويدخل دخل الإسلام ويطلع. ما أريد احكمك يا مكة. يحكمك أهلك. لكن طهرها من الشرك. فما في داعيكم في قتال ودماء؟ كان حريصا على حقن الدم قدر المستطاع. واحد من الصحابة، وهنا الشاهد الذي جعلني أورد القصة. اسمه حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه حاطب كان عنده أهل في مكة ولم يكن قريشيا كان ملحقا بقريش يعني واحد ساكن في مكة وهو من خارج قريش وعنده يعني أهل يخاف عليه ربما زوجه وأبناؤه ولأنه أسلم يخاف أن قريش تؤذي أهله أما عمر أهله اللي في مكة من بقي منهم ما تستطيع قريش تؤذيهم لأن له جماعة اعمام أخواله أبو بكر لا يزال من أهله هناك لكن عنده جماعة فهذا له بن عدي وهذا بن مخزوم حاطب ما عنده أحد فأراد أن يتخذ يدا عند قريش يعمل عمل يتقرب به إلى قريش حتى يحسنوا إلى أهله ففي مرحلة في ساعة ضعف بشري ضعف عاطفي من اي انسان كتب ورقه يا قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لقتال ولا ندري القتال هذا لمن لكن اظنه لكم اظنه بيغدو و لا اظنكم لو قاتلتموه ان تنصروا حتى حتى كلامه في في اسلام يقول حتى لو قاتلتوا ترى لن تنصروا لكن أنا أعطيكم خبر واستاجر امرأة تذهب بهذا الكتاب إلى قريش قال وصل هذا الكتاب المكة أخذت المرأة الكتاب وخبأته معها وخباته في مكان عجيب يعني ربما لا يظن أحد أنه مخبأ فيه ومضت المرأة وركبت بعيرها وقطعت مسافة فجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام ولعلي رضي الله عنهما قال ذهبا إلى روضة خاخ ستجدان امرأة معها كتاب إلى أهل مكة أحضروا الكتاب المرأة ما تدري ماذا في الكتاب لأنها ما تقرأ أصلا ولم تكن القراءه مشهورة عندها مضوا حتى وصلوا إلى روضة خاخ للمرأة موجودة قالوا انزلي من على البعير ماذا تريدون انزلي نزل أنا أخذ البعير ونزلت فتشوا البعير ما وجدوا شيء البضاعة على البعير والحاجات ما فيها شيء ما فيها أي ورقة أي خطاب فقال لها أنت معك كتاب الى اهل مكة قالت ما معي شيء قالوا بلى معك كتاب والله ما كذبنا ولا كذبنا لا نحن كذبنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذبنا أنت معك كتاب موضوع منتهي أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقال لها علي والله لتخرجين, لتخرجين الكتاب أو لننزع الثياب. نفتشك الآن ننزع ملابسك نفتش نطلع الكتاب احنا فتشنا في البعير ما وجدنا والله تطلعين الكتاب هذا اللي معك ولا والله الآن ننزع ملابسك ندور واقترب فلما رات عزمه وجديته قالت تنحيا عني ابعدوا شوي فابعد وفكت خمارها انظروا وين خبئته وفكت خمارها واذا هي قد دست الكتاب في شعرها شوف طريقه التهريب دست الكتاب في الشعر بين الشعر يعني حتى لو نزعوا الخمار ما يشوفون الكتاب يشوفون الشعر وفكت الشعر وطلعت الكتاب صفر. فاخذ الكتاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وحاطب موجود رضي الله عنه لكن شوف كيف الداعية تعامل مع هذا الخطأ مع خطأ الكبير فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ طبعا الصحابة اللي يقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وزيد ومجموعة أخذ يقرأ والجميع يسمع وإذا في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعه الى من يراه من قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع الخروج وأظنه يريدكم ولا أظنكم تثبتون أمامه إلى اخره المهم أن يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لغزوكم حاطب ينظر في الكتاب اللي هذا كتابه وينظر في وجوه الصحابة اللي كلهم عينهم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاضر ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما شككت في ديني منذ اسلمت ترى أنا ما شكيت في ديني ولم أشك في أن الإسلام هو الحق ولا تظن اني أرغب في ما عندهم من الشرك أعوذ بالله والله ما شككت في ديني طرفه عين منذ اسلمت لكن يا رسول الله كنت امرأة ملحقا في قريش أنا ساكن بينهم وأنا لست منهم وكل أصحابك هؤلاء اللي أمامك عندهم أقارب يحمون أهلهم في الضعف البشري العاطفي يعني مثل احيانا ما تلوم إنسان لو قال لك يعني احيانا بعض الناس يكون أولادا صغار وإذا رأىك رؤوفا بولدك اللي عنده ربما معاصي وعنده أمور يبدأ يلومك فتقول له طيب ننتظر حتى يكبر عيالك ونشوف كيف تعمل معه يعني ربما بعض الآباء يقول له ولده أنا بطلع الاستراحه مع الشباب أنا بروح البحر البحر يا ابني يديك قال لا ما حطيت لي في البيت قنوات كذا وكذا هل يقارن بين اني أضع له هذه القنوات في ملحق في البيت ويجلس عندي الاقل لا يذكر ولا يفعل وبين أن يذهب إلى شقق ما ادري ماذا يفعل فبناء على عاطفته واجتهاده يقول خلاص بحط لك بس اجلس في البيت فيأتي لي احيانا الشاب ربما أولاد عمارهم سنه وسنه نص ثم يبدأ يعطيه موعظة في خطأ هذا الفعل والتقلال الله المفروض تكون قوي في الحق وربما لو كبر أولاد هذا الشاب لفعل لهم ما هو أعظم عندنا مسجد في الرياض ساكن جنبه واحد من الشيبان عمي وعمي عنده عيال كبار وتعين عندهم إمام وخطب الجمعة ذلك اليوم عن التعامل مع الأبناء وقال الكلام اليقرأ في بعض الكتب المترجمة وغيرها ويجب الرأس بأولادك وتكون حنونا بأولادك وأن لا ترفع صوتك عليهم وإذا غضبت على ولدك فأخذه واطلع معه إلى كوبيشوب وانصحه بينك وبينه وإذا ما انتفع فاذهب به إلى كوبيشوب آخر واجلس معه فإن الرفق هو الذي كذا وكذا لكن انتبه لا تصرخ عليه ولا تحرمه من شيء ولا إلى آخر والشايب جالس يسمع ويقول واش تلحتي اللي ما ينزل واحدا ما يصرح التربية هذه تخرب العيال حتى انتهى من خطبته وقام الشايب وجاء عند الإمام وسلم عليه قال له يا شيخ عطني خطبة كذاك الله خير فراح وقال يمكن هذا بيلقيها على ربعه قال كذاك الله خير خذها يلا عندي نصات الكمبيوتر تفضل هذه الخطبة خذها عمي حطه في يده قال له يا شيخ أنت كم عمر أكبر عيالك قال عمره سنتان قال طيب أنا بخلي الخطبة هذه عندي إذا الله أحياني أبعطيكِها لما يصير عمر ولدك عشرين سنة وأتحداك تطبق هذا الكلام <تصفيق> يقولي الله أحيانا أعطيك إياها وعمر ولدك عشرين سنة وأتحداك تطبق هذا الكلام وفعلا لا يمكن يطبق مثل هذا الكلام التام كلام النظري غير العملي والله يا ما كلام كنا نقوله وأولادنا أنا أتكلم عن نفسي وأولادنا كانوا في الابتدائي ويوم اكبر والعيال تغير كلامنا وتغير الاسلوب بيننا على المرحله التي تعيشها النبي عليه الصلاه والسلام ينظر إلى حاطب غير نظرة الاخرين يرن ينظر نظره بشرية نظره عاطفية نظره رجل بشر عنده عيال هناك خايف عليهم وربما تقع حرب وتقول قريش ابدا واول شيء بعيال المسلمين اللي عندكم ذبحوهم قال خلني احمي عيالي شوي فالنبي صلى الله عليه وسلم كداعيه لما ينظر إلى من وقع من خطا لا ينظر إليه فقط بنظرة سوداوية مظلمة لا ينظر إليه أيضا من نظرة من وجهة نظره الشخصية من وجهة نظر الشخص الذي وقع في الخطأ قال ما هذا يا حافظ اعترف حافظ يا رسول الله أنا رجل خايف على عيالي اللي هناك خايف على أهلي يعني أفرض ان هجم المسلمون فقال الكفار من قريش نبدأ بأبناء المسلمين اللي عندنا قتلوهم خلني أضع لي يد عندهم يحمون أولادي أما أقاربك يا أبا بكر أقاربك يا عمر أقاربك يا فلان وفلان عندهم من يحميهم قال يا رسول الله أنا ملحق بقريش لست منهم فأردت أن أفطنع عندهم يدا يحفظون بها أولادي عندهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكما انتهى الموضوع. قفل المنك. صدقت. الرجل صدق. غلبته نفسه. وقع في هذا الخطأ. الحمد لله انتداركنا الخطاب قبل ما يصل إليهم. صدقت. فقال عمر يا رسول الله دعني فالأضرب عنقه. اللي وقع في هذا الخطأ. بكرة بعد واحد ثاني يرسل والثالث يرسل وكل واحد يقول عيالي واللي يقول أموالي واللي يقول ما إيش. دعني فالأضرب عنقه. قال لا. إنه قد شهد بدرا. أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الرجل اعترفوا وانتهى الأمر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب الخطأ كان بالرحمة لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم طردهم بين المسلمين قال لا نشوفك بعد اليوم أبدا ماذا سيحصل في حاطب بل ما هو اعجب من ذلك كان هناك واحد من الصحابة كان جلدا قويا وكان لجلده وقوته هو اسمه عبد الله فكانوا يسمونه حمار ولم تكن تعتبر سبة عندهم مثل اليوم الناس يسمون ذيب ولا تعتبر سبة يسمون صجر ولا تعتبر سبة هم عندهم كانوا يسمون كلب وحمار ولا يقصدون الحمار ككاء كهيئة الحيوان يقصدون الجلد والقوة والصبر كما أن الناس سمون ذيب ولا يقصدونه كحيوان يفترس يقصدون قوته وإقدامه كان هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وكان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدايا وكان ما عنده فلوس حتى يهدي، فكان يذهب إلى السوق وإذا رأى عكة ثمن تباع او رأى رداء يباع اشترى يتفاصل معه بكم يقول له بعشرة لا خل له بثمانية يتفاصل هو ثم يتفق معه على السعر وياخذ البضاعة ثم يمضي يقول اتبعني حتى اعطيك الثمن ثم يمضي حتى يصل الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الهدية له ويطرق عليه الباب فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيقول يا رسول الله هذا الرداء هدية لك أو يا رسول الله هذه عبكة الثمن هدية لك فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويشكره وصاحب البضاعة واقف ثم يقول يا رسول الله أدّي إليه ثمنه طيب حاسب الرجال اللي وراي ويتقدم الرجال يبغى الفلوس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر البضاعة وينظر لصاحب طيب أنا عارف أشتري بعد إذا المسألة الشرع فيقول عليه الصلاة والسلام ألم تهدني إياها قال بلى يا رسول الله لكني والله احب ان اهديك ولا اجد ثمنها انا ودي انها هديه لك بس والله ما عندي فلوسها فيحاسب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذه الصداقه والمحبه والمزاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الرجل بقي ان تعلم ان هذا الرجل كان مدمن خمر وكان يؤتى به مرارا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس ويخرج ثم فتره يتوب ثم يجلس وكانوا متعودين عليها لأنها كانت في الجاهلية بالنسبة لهم في مشروبهم العادي مثل مثلا لو منعت القهوة عن الناس فجأة اليوم واحد صار له سنوات كل يوم يشرب قهوة الصبح قد تغنبه نفسه ويشرب لتعوده عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ناس أصلا كانوا يشربون الخمر شرابا عاديا بالنسبة إليهم في اليوم مرارا ثم جاء المنع صح المنع تدرج لكن المنع النهائي جاء بآية واحدة وبالتالي بعضهم تهلبه نفسه فيجلد فجيء به يوماً ليجلد في المسجد وجعلوا يجلدونه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شارك في الجلد لكنه مبتعد عنهم ينظر إليه ينظر إلى صديقه وحبيبه وصاحبه يجلد فلما جلد وقام بيطلع قال أحد الصحابة وهو ينظر إليه قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه يلعن شارب خمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه صحيح هذا يشرب خمر لكن ترى يصلي معكم الفجر في المسجد صحيح يشرب خمر لكن قلبه مليء بحب الله ورسوله صحيح يشرب خمر لكن تراه يشارك معكم في الغزوات وفي المجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر الدروس معكم صحيح عندها الكبيرة لكن الرجل عنده من الأمور الصالحة والأعمال الطيبة شيء الكثير لابد توازن بين هذا وهذا قال لعنه الله ما أكثر ما يؤثاب فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللي قال الكلام التفت وحط عينه عليه قال لا تلعنه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه والله يستاهل الله يهديه ما طاعته قال لا تلعنه لا تلعنه لأسمعك لا تلعنه لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله يعني بدال ما تشجعون الخير فيه تقول يا فلان الله يهديك انت رجل مؤمن وصالح وإن شاء الله أن إيمانك اللي في قلبك سيدعوك إلى الخير وسيدعوك إلى الهدى بدال ما تقول له الكلام تبدأ تقول له الله يلعنك من تشرب القمر أنت الآن تطرده أكثر عن المسجد وتطردها عن مجالستكم وعن الخير هذا الأسلوب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يقرب هؤلاء إليه أكثر كلما عامله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بهذا الكلام الطيب كان يسبهم إليه أكثر وكان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الناس ما كان يتكبر عن أحد كنت اذا رايت صلى الله عليه وسلم يتعامل ما تحس انه في برج عاجي يمشي لا عايش مع الناس خرج صلى الله عليه وسلم يوما الى المسجد بيصلي فراى شابا معلق شاة في خارج منزله الشاة يطلع منها دم وكذا معلقها ويسلخها ومر النبي صلى الله عليه وسلم رايح المسجد وكان عليه إزار ورداء مثل الإحرام بعدين التفت إليه واقترب منه وقال إني أراك لا تحسن السلخ فلأريك كيف تسلخ ابوريك أريك تسلخ ويجي إلى صلى الله عليه وسلم ويرفع يده يقول الصحابي وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم عشان يطلع الجلد يقول حتى غابت يده إلى إبطه يصلخ وجعل يقول له افعل هكذا افع يعلمه وشلون يصلخ يا اخي لما هذا الشاب الحين ابدا والشاب ما راح يصلي قاعد يصلخ يصلخ الشات ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام الله يهديك اخ ماسمعت لذان ايهما اعظم اهميه صلخت للشات ولا لذان يلا اترك عنك شاتك وراح صل لا خله يكمل شاتك يقول الصحابي حتى غابت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبطه يعلمه كيف أس... يصلح معه ثم أخرجها قال هكذا فافعل هم لازم تستعمل السكين استعمل يدك هكذا فافعل ثم أخرج يده صلى الله عليه وسلم ومسحها ومسح يده الثانية وحط عليه رداءه وراح ودخل المسجد الله أكبر وصلى بالناس شوف اللي يعيش مع الناس الحديث رواه ابو داود هو ابن ماجد ويوم آخر كان عليه الصلاه والسلام في الطريق رايح المسجد فراى رجلا يطبخ طعاما كان بعضهم يطبخ عند الباب او يسلخ عند الباب البيوت كانت صغيره وليس فيها مكان للتنظيف وكذا فكان الواحد في الشارع احيانا يخلص شغله وهذا حاط حطب وحاط القدر ويطبخ ربما أنه اصلا طباخ ويبيع الطعام ربما ما تدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نضجت مرقتك ها زان أكلك ولا ما بعد زان هل نضجت مرقتك قال نعم يا رسول الله واقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وفتح القدر وقطع لحمه، وضعها في فمه ثم غض القدر يقول الصحابي ومضى إلى مسجد وهو ينظرها. هذه التصرف من البساطه في التعامل مع شاب التعامل مع طباخ يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطب الجمعة يقبلونه كلهم. لما يأتي ينصح هذا يقول له ترى أنت عاق والدك يا ولدي يقبله لأن بعث صار مثل صديقة يساعدني وأنا أسلخ الشاب. الشاب هذا لما يرجع ويسولف على أمه وأبيه وزوجته وخواته وإخوانه ماذا سيقع في قلوبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. دخول الإنسان مع الآخرين مع جيرانه. مع ابناء عمه مع اقاربه مع الشباب ترطفه معهم يمر مثلا مجموعه شباب ويلعبوا كره وهو مثلا إمام المسجد قال يا الله يا شباب ناولوني وجاء وقف رفع رجله وشات شوتين ومشى بكره هذا لما يمر يقول يا شباب تعالوا صلوا معنا يقبلونه صار صديقهم قل مثل ذلك في المدرس مع طلابه إذا استطاع ان يدخل معهم مع حفاظه على هيبته وعلى شخصيته أخير استطاع أن يدخل معهم هذه الأساليب هي التي تجد أنها تؤثر في الناس فعلا ويستطيع الإنسان بإذن الله إذا نصحهم أو تكلم معهم أن يقبلوا كذلك في تعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع الكفار كان تعاملا فيه من الأخلاق العالية الشيء العجيب بحثت في سير الصحابة ما وجدت ولا صحابي واحد قاطع أهله لما دخل في الإسلام ولا صحابي واحد إني يقوله فلما دخل في الإسلام مثل هجر أباه ولا هجر أمه أو مثلا ترك اخوته لا ولا صحابي واحد كان قاطع أهله لاني دخلت في الإسلام لا. الإسلام ما يقول لك قاطع أهلك يقول لك زرهم أكثر وخالطهم أكثر وعاملهم كن كريما معهم أكثر إذا دخلت في الإسلام حتى تبين الإسلام الاسلام خلاني انسان احسن واحسن وافضل واكمل واقرب ولم يجعلني الاسلام ابتعد عنكم انما قربني اليكم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقفل الباب في وجوههم لا كان يتعامل معهم بالرغم منهم انهم كانوا يكيدون له واذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قريب منه ويصارخون خون بصوت عالي حتى الناس ما يسمعون القرآن ومع ذلك يتبسم ويتلطف ويكيدون وكذاب وساحر كاهن مجنون ومع ذلك يتلطف ويقولون لا تغشنا في مجالسنا ومع ذلك يمرهم في مجالسهم وكان يقدم الهدايا ويقبلها أهدى صلى الله عليه وسلم إلى المقوقف اللي هو حاكم الإسكندرية في مصر واهدى المقوقس إليه هدايا ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف لما ذهب لدعوة اهل الطائف وابوا حصل ما حصل لما أغروا سفهاءهم ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وصل عليه الصلاة والسلام قريب من مكة فرآه المطعم ابن عدي وكان المطعم كافرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه جاي من مشوار طويل ومن الطائف ومن دخوله لمكة خطر عليه بعدما توفي ابو طالب عمه اللي كان يحميه فقال المطعم ادخل في جواري ابد انا احميك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا الله لا يحوجني لك انت كافر ابن كافر ادخل بعد ان تحميني لا ما دام يقدم لها الخدمة يا مرحبا وش المشكله ادخل في جواري ادخل في جوارك ودخل في جواره المطعم دخل والنبي صلى الله عليه وقال المطعم هذا الرجل في جواري ما اسمح لاحد يتعرض له بأي شيء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جيوانا كان يتعامل حتى مع الكفار مثل هالتعامل صح لكم دينكم من يدين لكن مع ذلك ما يمنعني أجلس معك وأكل وأشرب وأترصف وأشتغل معك في تجارة يدعوه عليه الصلاة والسلام في خيبر تدعوه امرأة يهوديه إلى طعام يستجيب لها. صح أنك تشف بعدين وضعت السم لكن استجاب يمرض غلام يهودي يروح يزوره. أنت اليوم قد يشتغل معك أشخاص غير مسلمين إذا مرض تذهب وتزوره بين له الإسلام ترى ما ما يقول لي اقتله وافعل به يقول لي ارحمه وتلطف معه مرض أبوه وقال لك والله أبوي يحتاج إلى علاج وأنا راتبي كلها رسلته للعلاج قلت فضل هذه 500 ريال أيضا اشتري بها دواء لوالدك والده طيب يقول الله ثالث سناته ولا يسجد ولا يقول بودة ربي ولا البقرة هي ربه ولا ومع ذلك لأجل انك تجذبه الى الخير دائما اذا اردت انك تقرر كيف اتعامل مع هذا الكافر ولا مع هذا أي إنسان حتى لو مسلم ولا عاصي ولا طائع ولا غيره كيف اتعامل اترصف ولا أشد ولا تخيل هذه قاعده تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك كيف كان سيتعامل أنت الان موظف وعندك واحد ضايق صدره وغير مسلم وقال لك والله انا ابني مريض وأرسلت خمس قبل كم يوم لعلاجه وصاروا يحتاجون ألفين زيادة كانه يقول لك ساعدني طيب تخيل لو اني هو اللي جالس على الكرتي مكانك وهذا زميلة في العمل توقع بيعطيه نعم بيعطيه من أخلاقه العامة التي تعرفها تدري أنه يقول هذه فرصة ندعوه للإسلام وأحبب في المسلمين أكثر حتى لو أعطيتها من زكاتك واعتبرتها من باب إيش؟ المؤلف قلوبه تعطيه حتى يتألف قلبه قلت تفضل هذه الفين هديه لولدك وان شاء الله تشوفه بكره يشفى وتشوفه مخرج من الجامعه وتعطيه من هذا الكلام الحسن لو كان النبي عليه الصلاه والسلام مكانك كيف سيتصرف الذي يمرض غلام يهودي ويخرج النبي عليه الصلاه والسلام يحضر مرض غلام يهود حتى اسلم ذلك الغلام عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل كل شيء في سبيل جذب الناس إلى الخير ساختم هذا اللقاء بموقف له عليه الصلاة والسلام أسلم بسببه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد أسلم سبب رسالة سطر ونصر بعثها رجل ذكي لماح بعثها بأسلوب غير مباشر ولو بعثها بأسلوب مباشر ربما لا تؤثر لكن بعثها بأسلوب غير مباشر حتى تكون أكثر تأثيرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون لما جاء الصحابة للعمرة في الحديبية وردتهم قريش وقالت تعالوا السنة الجاية فخرج الصحابة مع النبو رجعوا مكة فكوا أحب... إحرامهم وحلقوا رؤوسهم وكذا ورجعوا إلى مكة ثم جاءوا بعد سنة في عمرة اسمها عمرة القضاء أو القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع قريش ان احنا نجلس في مكة فقط أربعة أيام. في ناس من شباب مكة عكرمه بن أبي جهل، صفوان بن أمية، خالد بن الوليد كانوا غير راضين بمجيء المسلمين. يقولوا لقريش امنعيهم قاتليهم. فقريش غلبتهم لا والله بيبتح لهم المجال هؤلاء اقوياء الآن وعندهم سلاح فخالد لشدة بغضه للمسلمين ما تحمل أن يبقى في مكة الاربعه أيام ويرى المسلمين يطوفون على الكعبة ويصلون ويمشون في الأسواق ما تحمل شغلة مسلم وطلع من مكة طلع من مكة أربع أيام ترك بيته وعياله ترك مكة كلها ما أطيق لا أطيق وأن أرى مسلما وعكرمه طلع وصفوان طلع فالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أيام مكة صغيرة في ذلك الحين وعدد السكان قليل ورأى أكثر أهل مكة يعني وخالد من الناس رؤوس مكة فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد مسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوليد قال يا وليد أين خالد سكت الوليد محرج قال يا رسول الله ترك مكة كلها عشان ما يراكم احرج فسأل مرة ثانيه قال يا وليد اين خالد وين اخوك خالد قال يا رسول الله سمع بمقدمك فترك مكة صراحه يعني سمع انكم جايين وطلع من مكة كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد يبعث الى خالد رسالة غير مباشرة ما قال يا وليد قل له كذا وكذا لا بدا يتكلم الكلام يدري ان الوليد بيوصله شوف بعض الكلام ان تقول تعلم يقينا انه سيصل الآن فرضا لو جئت البيت ووجدت أختك عندك عند الوالده وزوجها مثلا يعني حطها وراح مشوار بيرجعنا فقلت لها انت وش اخبار ابو عبد الله مثلا قالت والله بخير فقلت انت والله اني أحبه الرجل ما شاء الله أبو عبد الله رجل خلوق ولطيف وتعامله زين الله يوفقه ويحفظه وسكت طيب السؤال هل تتوقع أختك تنقل هالكلام الحلو لأخي لزوجها ولا لا كم النسبة هنا تنقل ممكن نسبة عشرين في خمس في ولو قلت لها أنت قولي له اني قلت كذا وكذا خربت يعني ذهب التأثير صار واضح اني أنا قصدي انك توصلين لكن لما تتكلم كأنها مشاعر داخلية صادقة هذا يكون أكثر تأثيرا النبي عليه الصلاة والسلام وصل رسالة لخالد غير مباشرة أسلم خالد سأبها الرسالة قال عليه الصلاة والسلام يا وليد أين خالد قال يا رسول الله سمع بمقدمك فخرج بمكة. يعني لشدة بغضه للمسلمين ما يطيق يراكل فخرج من مكة فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعجب من خالد أن عقله هو عقله ولم يهده للإسلام والله لو جاءنا خالد لأكرمناه وسكت ومشى الوريد لقى أول ورقة وكتب قال بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك أين خالد؟ فقلت يأتي به الله فقال مثله يجهل الإسلام لو جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له لو جاءنا لاكرمناه لا ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة والحق بنا عقدها الورقه وصفقها واعطاها واحد من اهل مكه وطلع مع انك صلى الله عليه وسلم المدينه جاء خالد بعدها أربعة ايام يقول خالد فلما قراتها سرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني شوف مع انه يقول انا طلعت من مكه ما اطيق اني اراهم لكن ما دام الرجل يسال عني معناه اني مهم عنده ويقول لقدمناه على غيره ولا اكرمناه ما أجمل هذا الكلام يقول وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فوقع في قلب الإسلام فأردت أني أذهب للمدينة قلت لا بد أن يصحبني أحد فجئت إلى صفوان بن أمية قلت يا صفوان بن أمية تذهب معي للمدينة قال لماذا؟ قلت نسلم قال والله لو أسلم كل البشر ما بقي إلا أنا ما أسلمت فقلت هذا رجل قتل أبوه في بدر وكذا وقتل ابنه وتركته ثم ذهبت إلى عكرمة بن أبي جهل قلت يا عكرمة تصاحبني؟ فقال لا لا أريد أني أسلم ولا أذهب معك إلى قلت اذا أكتم عني يقول ثم لقيت عثمان بن طلحة واردت أني أقول له تصاحبني فذكرت أن اباه قتلوا في بدر قلت هذا له سأر على المسلمين لن يوافق. يقول ثم قلت أنا خارج خارج الليلة فلو أخبره قلت يا عثمان ان الليلة مرتحل. قال إلى أين قلت إلى المدينة أريد اني أظهر في الإسلام قال وأنا والله قد جهزت راحلتي ابخرج للمدينة اصلب قلت فالوعد المكان الفلاني الليلة نمشي بعد الفجر من وصل منا قبل صاحبه فلينتظره يقول فعلا طلعت وانتظرته وجاءني ومشي أنا بعد الفجر فرأينا عمرو بن العاص يمشي على بعيره نفس الطريق فقلنا له إلى أين يا عمرو؟ قال ليس شأنكم خايف بعد يدرونه بيروح يسلم ويعلمون عليه قريش قال ليس شأنكم سكتنا ليس شأنكم يعني ما هو بشغلكم سكتنا يقول ثم انا نمشي بجانبه قال أنتم أين تذهبون قلنا نذهب المدينة ندخل في الإسلام قال وأنا والله معك أنا رائع أدخل في الإسلام يقول فلما وصلنا إلى المدينة نزلنا في الحرة يعني مدخل المدينة واغتسلت ولبست ثيابا حسنة فسمع أخي الوليد بمقدمي فأقبل إليه قال يا خالد عجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع بمقدمك ففرح يقول فأقبلت إليه عليه الصلاة والسلام شوف الأخلاق فلما راني من بعيد تبسم ابتسم وانا جاي من بعيد اشوفه مبتسم هو ينظر اليك يقول خالد فلم يزل متبسما حتى وضعت يدي في يده يعني النبي رسول الله ما ابتسم كمكمل مع أصحابه لا يقول ابتسم وظل متبسما ينظر اليك يقول متى تجي متى توصل بس وظل متبسما حتى وصلت وضعت يدي في يده فقال النبي عليه وسلم قد علمت أن لك عقلا يهديك الى الإسلام أنا ادري انك عاقل مثلك ما يضل عن الإسلام قد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام قلت يا رسول الله استغفر لي أنا أنا سبب هزيمتكم في أحد وأنا اللي كنت أجمع الناس قتالكم وأنا عملت العمائل استغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره ما كتهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبلها خلاص ما دام اسلمت خلاص يغفر لهم ما قد سلف يعني ما يحتاج استغفر لك قلت والى ذلك استغفر لي. حتى لو الاسلام يغفر بس استغفر لي يقول فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لخارجه ما كان قد فعل على المسلمين يعني اللهم اغفر لخالد الوليد كل ما اوضع فيه من صد عن كبير يعني دعا الله تعالى له بالمغفرة هذه الأساليب أيها الإخوة الكرام تجعلنا جميعا ممكن نكون سبب ما أقول لهداية الناس الناس الحمد لله فيهم خير مهتدين لكن لزيادة الخير فيهم هذا يكثر من الذكر بسببك هذا يكثر من بر والده بسببك هذا يقيم عن صلاة الجماعة صار مع عن جماعة بسببك هذا يحسن أخلاقهم جيرانه بسببك إن كان خيرا تزيد الخير فيه وإن كان مسيئا تتكلم مع حتى لعل الله تعالى يسلح قلبه اسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا واياكم بما سمعنا صلى الله ان يستعملنا جميعا في طاعته اسال الله ان ي